هذه العقيدة كثير من الناس تساهل فيها في هذه الأزمان ويرمي من قام يدعو إليها ويمسك الناس بها ويشدد في النكير على من خالفها يرميه بالعظائب تارة بالتشدد وأخرى بالتزمت وأخرى وثالثة بمضايقة الناس في حرياتهم ورابعة وهي أخبث ما يكون ما يزعم هذا الزاعم وأمثاله أنه لا إكراه في الدين ويضع الآية في غير موضعها لأنه قد سمع هذا التفسير المنكر ممن لا علم عنده فإن لا إكراه في الدين معشر المسلمين إنما هو في حق أهل الكتاب الذين لهم كتاب من يهود ونصارى فهؤلاء إذا أعطوا الجزية فلا يكرهون عن التحول على, على التحول عن دينهم بل يبقون على ذلك يسمح لهم بهذا أما أهل الشرك فلم يقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام وجاهدهم عليه الصلاة والسلام حتى أقام الله على يديه هذه الملة ورفع راية الإسلام خفاقة فإذاً معنى لا إكراه في الدين ليس معناه كما يفهم هؤلاء الذين أخطأوا في فهم هذه الآية أو أنهم تجاهلوا الفهم الصحيح فيها فلا إكراه في الدين ليس كما تزعم بأن يرتد المسلم ويغير دينه ونقول لا إكراه في الدين لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه ويقول لا يحل لممرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة فالثالث على شقين ترك الدين والارتداد عنه ومفارقة جماعة المسلمين الذي يأتي وكلمة المسلمين مجتمعة على رجل واحد منهم وقد استقام أمرهم يريد أن يشق عصاهم ويفرق جماعتهم فهذا يجوز قتله بل يشرع قتله من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد منكم يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه بالسيف كائنا من كان يقوله رسولنا صلى الله عليه وسلم فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم صريح صحيح من بدل دينه فاقتلوا فهؤلاء الذين يقولون لا إكراه في الدين ويريدون بذلك أن المسلم يرتد وهو حر في هذا ويقيسون على ذلك على أنه كما أن لاهل الكفر الحرية في أن يدخلوا في الإسلام فهكذا لأهل الإسلام الحرية في أن يختاروا ما شاء من الدين لا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المجركين إن أولى الناس بإبراغيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين فهذا هو الفهم الصحيح للا إكراه في الدين وقد نزلت هذه الآية أصلا في معشر يهود الذين تهودوا من العرب بالمدينة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد تهود هؤلاء بالمدينة أرادوا أن يكرهوا صبيانهم على ذلك فأنزل الله جل وعز لا إكره في الدين هذا هو الفهم الصحيح للآية فهذا الزمن الآن انتكست فيه المفاهيم عند بعض الناس وأصبح يتكلم في دين الله بغير علم ولا روية ولا معرفة كل أحد لو تكلمت أنا في الطب لقام علي معاشر الأطباء جميعا قالوا وما يدريك بالطب وأنت تسفه الأطباء ولست بالمختص وهكذا لو تكلمت فيما يتعلق بالصناعة الكهربائية لقاموا علي جميعا لأنهم لم يعرفوا مني الاهتمام بذلك ولا العلم به ولا الاختصاص فيه وهكذا لو تكلمت فيما يتعلق بالاقتصاد في قوانينهم التي يتكلمون فيها وأما أصول الاقتصاد فقد قررها الإسلام لقاموا علي جميعا وقالوا أنت ماذا وست الاقتصاد ولا تعرف بذلك فما يليقه وما كان لك أن تتكلم فيه إذن فالذين يتكلمون في دين الله وهم لا يعرفون شيئا من شرع الله لا يحل لهم الكلام في هذا ولكن للأسف أصبحنا في هذا الزمن نسمع كل واحد يتكلم في دين الله بما لا يجوز له كما يشاء أن يتكلم نسأل الله العافية والسلامة